اثنان. استمع إلى الجمل الآتية وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. ثم اكتبها في دفترك. أولا هاتفي على الطاولة. ثانيا جهاز الشحن بجانب الحاسوب. ثالثا أريد أن أرسل رسالة قصيرة إلى أصدقائي رابعاً عليك أن تجتهد في دروسك خامساً لا تنشغل بالهاتف الجوال كثيراً سادساً جهاز الشحن والسماعة على الطاولة